Het is een smijtje. Het is een smijtje. Het is een smijtje. Het is een smijtje. Het is is een أنا بتيجي بعشرة هي طبعي يدوه لي وما أرى مشي مرة. مرة وره ملك ويا شا ومحاولة الدين يذكر في مرة Zij is heb hier een plek. Ik heb hier hier een plek. Ik heb hier een plek. Ik heb hier een plek. Ik heb hier een plek. Ik heb hier een plek. I mean, I'll you. You're brushing, you're a You're a a a good guy. استمالة جديدة. يموج يموج يموج. هذه هذه هذه. قصد. هذه هذه محرس 400 ميل محرس نسل ربعه الرقي بالرقي قال لك محرس واحمد الزايدي قال لك محرس واحمد الزايدي مشيت تاع عنسا قال محرس عبد الرب من جوش قالك عقرب من جوش قالك كل حنج له حزامه قالك ليك سترجعتهم جاشه ردو ردو ردو ردو ردو ردو حومات سبع Tougo, Tougo, Tougo. De fapje de de gla. Jeetje, قمر وقمر قالك شيراس وقمر نكوا سينورمان ويحيى محرز هذي قالك كان مريول واحنا مع شيراس بشي مخلوعين قلت لك راني قريبي ولا جوزون هذي هذي هذي هذي وا خمس مئة لولة أميرة <تصفيق> هذه واحدة زوج لا تسه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هذه اميره يكمل هسق مليون وسيسة أميرة أميرة مليون وقامر عزيز وعلى قوتك وحبيبه بزاف ja, papa, ik heb je niet gehoord. Amin, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik heb niet gehoord. Ik heb je Ik niet Ik مميز يقول لي انك تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك يحيى وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك قسم الاميره وشراس وقمر وقمر وقمر وقمر وقمر